السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العزرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءوا لَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ Alayhi توكلت وهو رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبيه هديه واستل بسنته إلى يوم الدين أما بعد في أواخر هذه الصورة الكريمة صورة التوبة التي هي من أواخر الصور القرآن نزولا ختم الله عز وجل هذه الصورة الكريمة بأن حض سبحانه وتعالى وحش عباده على بذل الموهج والنفس والنفيس والغالي والغخيص في سبيل الله عز وجل وأن يستعظم شيئا على الله عز وجل ولله سبحانه وتعالى المنة والفضل على عباده والعباد كلهم مفتقيون إليه سبحانه وتعالى والله هو الغني والحميد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فحضى الله عز وجل عباده على الجهاد بأن بين لهم أنه عاوض المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة عاوض الله عز وجل المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها رقيصة في سبيل الله طيبة بها نفوسهم بأن لهم الجنة ولله كم عوض الله عز وجل المؤمنين ولا شيء يساوي فضل الله عز وجل ولا شيء يعادل جنة الله عز وجل وليس هناك عمل ولا عمل الأنبياء والموسلين صلواته الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته منه وفضل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أمارسون على إعلاء كلمة الله عز وجل فيقتلون عداء الله عز وجل الذين أسعين لإطفاء نور الله عز وجل والذين يبغونها والذين عوجا والمحاربين لدين الله عز وجل فيقتلون ويقتلون وأعلم الله عز وجل عباده أنه دون هذا الوعد ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لكن الله جل وعلا أثبت وعده هذا في أعظم كتب الله عز وجل وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله من ومن أصدق من الله حديثا فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم له من عقد الله عز وجل معه هذه البيعة فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ثم بيّن الله جل وعلا سمات وصفات أهل هذه البيعة التائبون العابدون الحامدون السائحون الواكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكي والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وهذه كلها من خصال للإيمان والسياحة في تفسير جمهور السلف هي الصيام وورد عن النبي صلى الله وسلم عليه وسلم كما عند أحمد وغيره أنه فسر السياحة وأصل السياحة هو الضرب في الأرض والمشي في الأرض وورد عند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالجهاد في سبيل الله وفي كل من الجهاد والصيام معنى مشترك وهو الصبر على الشهوات والصبر على ترك الملذات وترك يعني المطاعم والملذة وطابة للإنسان فصح نطلق يطلق عليه الصيام يطلق السياحة على الصيام ويطلق كذلك على الجهاد في سبيل الله وبشر المؤمنين الذين اختارهم الله عز وجل لهذه البيع ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى يعني من استفاه الله عز وجل ووزقه شهادة في سبيله نهى الله جل وعلا إذا تيقنت الشهادة لهم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم قبل هذه الآية أمس يعني هناك ثلاثة هناك ثلاثة يعني كلمات يعني يلحمت فيها ونبهني أحد إخواني الكلمة الأولى حديث النبي حديث أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ويا عقالا يا لقاتلتهم عليه الصحيح أنها عناق بفتح العين والعناق هي الأنشى من الشاه ومن المعز وأما العناق فهي المعنق وأما العناق فهي المعنق إذن الصواب والله لو منعوني عناقا كانوا نؤدونه للوصول الله صلى الله عليه وسلم الثانية في حديث النبي في قول الله عز وجل وأخذون وأخذون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وأخذوا سيئا عص الله أيتوا عليهم وذكرنا ما روى البخاري في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتاني الليلة آتيان فانطلق بي إلى مدينة لبن إلى مدينة لبن إلى مدينة لبن من زهب ولبن من فضة فرايت خلقا شطر خلقهم على احسن ما ان ترى بكسر بكسر النون لان أحسن هنا مضاف وليس على على احسن خطأ على احسن ما ان ترى لم نحصل مضافه الى ما بعدها وهي هي وشطرا من خلقهم على ما ان ما بعدها وهذا والصواب الثالثة وآخؤون موجون لأمر الله وآخؤون موجئون لأمر الله هي قيء بال يعني ب بالهمز وبدون الهمس موجئون لأمر الله يعني أخاهم يعني مؤخرون لحكم الله تعالى فيهم وهم هؤلاء الثلاثة ما سيأتي في تفصيل قصتهم كعب بن مالك ومغارط ابن الربيع ويعني هلال ابن أمية رضي الله تعالى عنه مجمعين إذن هذه الثلاثة التي كان فيها لحمهم من بلمس. قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ما كان ينبغي ما ينبغي أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين والاستغفار طلب المغفرة للمشركين ولو كانوا أولي قربا حتى ولو كانوا يعني حتى لو كانوا زوي قرابا سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو أو لأصحابه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم متى تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم إذا ماتوا على ذلك إذا ماتوا على الكفر بالله يبقى تبين أنهم من أصحاب الجحيم لأنه ثبت أن الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأراد الله جل وعلا بهذه الآيات أن يقطع مولاة الكفار حيهم وميتهم ليس هناك مولاة بين المؤمنين وبين الكفار لهم أحياء ولا أموات فأرد الله جل وعلا قطع الموالاة بمعنى النصرة والمحبة والمتابعة والمعاونة والميل قطعها بين المؤمنين وبين المشركين أحياء وأموات وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه هنا يعني يعني قد قد يكون هناك سؤال يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لأبيه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية فقال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه والموعدة بمعنى الوعد الموعيد بمعنى الوعد، يعني الوعد، وعده إياه وعد إبراهيم عليه السلام أبا، وهذا الوعد مبين في صورة مريم، وهو سلام عليك سأستغف لك ربي إنه كان به حفيه، فقال جل وعلا وما كان استغفوا حتى لا يظن حتى لا يظن نذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر لأبيه المشرك. فقال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تضغأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فلما تبين له أنه عدو لله إما أن يعني جاء الوحي من الله جل وعلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يؤمن كما حدث لنوح عليه الصلاة والسلام وأوحى إلى نوح إن أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أو كما أو كما يقول الكشفي من السلف أنه مات على الكفر بالله جل وعلا وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوجه يرجو, يرجو أن يموت على التوحيد وأن يموت على الإسلام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لا أواهٍ حليم والأواه صيغة مبالغة فعال كثير التأوه ويعني كثير التأوه أي كثير وجع لله جل وعلا وكثير الإنابة والاستخفار وأصل التأوه في اللغة هو الدعاء في حزن وإشفاق كما ذكر ذلك ابن جير الطبي رحمه الله تعالى قال وأصل التأوه هو الدعاء في حزن وإشفاق فإن إبراهيم لأواه حليم لأن إبراهيم عليه السلام مع, مع كون أبيه قال له لئن لم تنتهي إبراهيم لأرجمنك وهجمني ملي قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي وخطبه قبل ذلك خطابات عظيمة في كلها هق يا أبتي يا أبتي يا أبتي حقه وعذوبه واستماله لكن غلب الشقاء على الرجل وهلك كافرا إنا إبراهيم لا أواهن مع كل ما حدث له من أبيه وقومه لكنه كان أواهن حليما لا يجابه السفه بالسفه ولا يعني التعنيف بالتعنيف حريم صلى, صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا وعلى أبي وعلى أبيه أبي الأنبياء إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً إذا هذه الآية آية الممتحنة أيضا قد كانت لكم قصوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العدوة بغضو أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه يعني اقتضوا به في ذلك ولا تقتضوا به في ذلك إلا قول إبراهيم لأبيه لا لك وما لأستغفرن لا لك وما أملك لك من الله من شيء إذن هنا الآية آية الممتحنة توافقت أيضا مع هذا والأصل هو قطع الموالاة كما قال جل وعلا يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حض الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه إذن, إذن ليس هناك حجة للحد أن يحتج باستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن إبراهيم عليه السلام كان كان يرجو أن يموت على الإسلام وهنا استدل استدل فيقم من أهل العلم بجواز الاستغفار للمشرك إذا كان حيا لأنه لا يعلم لأن الله جل وعلا يقول ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولن يتبين أنهم من أصحاب الجحيم إلا إذا ماتوا على إلا إذا ماتوا على كفifer فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه إلى التفريق بين الاستغفار المشرك إذا كان حيا والاستغفار المشرك إذا كان مهيتا فالاستغفار المشرك إذا كان مهيتا لا يجوز بالاتفاق بالكتاب والصنة وإجمع الأمة ما كان لنبي للنبي والذين أمنوا أن يستطيعهم للمشركين ولو كانوا أولي قرب بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم ولذلك ودل على هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه يقول كأني أنظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من أنبياء الله ضربه قومه فشجوا فجعل يمسح الدمع عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الشاهد من حديث دع لهم ولا لا دع لهم وهذا يوافق استدلال القرآن السمنة هنا توافق المفهوم من القرآن قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون بقي في هاتين الآياتين سبب نزول هاتين الآياتين وهنا يرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب على هاتين الآياتين وأورد والحديث مروي يفي الصيحي عند أحمد وعند البقاري ومسلم من حديث المسيب ابن حزن رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت أبا طالب بن الوفاء جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده صاحبه صاحبه أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية كانوا أصحابه حضروا عند الموت لا تصل عن المرء وسل عن قيني صاحب صاحب فقال يا عم قل كلمة أحاج بها عند, عند الله فجعل ابن سلم يقول قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله وجعل ابو جهل عبد الله ابن, ابن أمية كلما هم أبو طالب أنه يتكلم يقول يا أبا طالب عن ملة عبد وثبت في غير أن أبا طالب على النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على دينه ولكنه خشي المسبة وخشي الملامة من قومه فكان آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تكافرا أبو طالب كان بيدفع النبي في الحياة لكن الله علم بسريرته الله أعلم أنه كان يدافع النبي صلى الله عليه وسلم حمياً وعصبية وليس حبا لله جل وعلا وليس نصرة للدين له لو كان نصرة للدين ما كان كان وفقه الله جل جلاله عند عند الموت لكن إذا خذله الله جل وعلا ذلك فهو كل مواقفه لم تكن لله عن ظهر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أُنها عنك فنزل قال فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فنزلت هذه والمعلوم أن في أسباب النزول إذا ذكرت قصة ثم قال الصحابي فنزلت يبقى هذه سبب النزول يبقى أن السبب النزول لهذه الآية متعلق بهذه القصة إذا النزول هاتين الآيتين كان متعلقا بوفاة أبي طالب أنا أرجو أن تتحملوني اليوم، آه، أرجو أن تتحملوني في في الوقت حتى ننهي ن ننهي إن شاء الله سورة توبة، فأرجو أن تتحملوا هذا اليوم فقط يعني تحملوا، فهذا هو سبب النزول الحديث مأوي في الصحيح، هنا فيه إشكال ما هو الإشكال؟ الشيخ أحمد يقول الإشكال هنا أن أن صوت التوبة من أواخر ما نزل من القرآن وفات أبو طالب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين ثلاث سنوات نعم توفي أبو طالب وصوت التوبة من أواخر ما نزل من القرآن مع أن الإمام البخاري مبوب على ذلك. بهذا يا بهذا الحديث فدل على أن الأمازن بخير رحمه الله تعالى يرى أن هذه قصة السبب نزوله نزول هاتين نزول الآيتين بسبب اختلاف التواريخ هذه ذهب الشيخ الطاهر مع شو رحمه الله تعالى في التحية والتنويه وهي سقطة كبيرة جدا فوهن الحديث قال هذا الخبر واهي هذا الخبر واهي لأن صوو لأن التوبة متأخرة وفات أبي طالب قبل قبله قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم عليه، والحديث مروي في الصحيحين وكيف يعني يعني يدعي على خبر مروي في الصحيح، في بأنه واهن وذهب البعض من المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبر أمه، وقصة زيارت زيارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، لقبر أمه. ثبت في في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي ل لفي زيارت قبل أمي فأذن لي واستأذنته أن أستخفع لها فلم يأذن لي والقصة المروية في في صحيح مسلم طبعا هذه قصة لها روايات أخا ضعيف لكن الرواية المروية في صحيح مسلم ليس فيها تعلق فنزلت هذه كما ثبت في يايروالأخ ثم إذا كانت هذه قصة متعلقة بوفاة أبي طالب وهذه كانت قبل الهجرة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للقبور بني هذه متأخرة لماذا لأن إسلام أبي هواية متأخر جدا في يعني يقارب صلح الحديبية وهو روي هذا الحديث إذا زيارة القبر بعده بعد هذا التاريخ طب هذه المدة والله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين منه أي استغفروا لمشركين ولو كانوا أولي قربة معنى ما تبعين لهم أنهم أصحى مرجعين إذن الصحيح أن هاتين الآياتين كما ثبت الحديث أنهما نزلت في في وفاة أبي طالب لأنه كأي وأما الإشكال الذي ورد أن صورة التوبة من من أول سورة القرآن نزولا وهذه القصة كانت قبل الهجر فليس هناك اتفاق بين العلماء على أن هاتين الآياتين مكيتان ليس هناك اتفاق بل السيوطي في, في الادقان بين بأن بأن البعض ذهب إلى أن هاتين الآيتين يعني مكيتان وليس مدنيتان وليس مدنيتين فهمنا هذا وعلى ذلك هذا هو الصواب في هذه المسألة ولا مانع أن تكون هاتين الآيتين تقدم نزولهما ثم بعد ذلك وضع في أواخر سور القرآن في في نزولا وهذا هو الذي يوافق وهذا هو الذي يوافق الحديث المروي وسياق القرآن يؤيد هذا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستخفوا للمشجعين ولو كانوا أولي قربة طيب من الذي كان أولي قربة النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلا أبي طالب ليس إلا أبي طالب والحديث ثابت بذلك إذا الحديث هنا يوافق سياق القرآن وهناك رسالة قوية جدا يعني أنصح إخوانا طلبة العلم بعد أن يطالعوها وهي المحرر في أسباب النزول لدكتور خالد ابن سليمان هو يحمل كتير من أسباب النزول هي رسالة في أرب أربع مجلدات وهي أعتقد رسالة يعني لنيل العالمية عالمية وهي رسالة قوية جدا في م ويحقق الكثير من من أسباب النزول إذا على كل حال يعني هاتين ال يعني هاتان الآيت هما نزلت في مكة ولكن وهي متعلقة بوفاة أبي طالب على الكفر وقطع الله عز وجل المود بين النبي بين المؤمنين وبين الكفار أحياء وأموات وطبعا كان هناك كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يعني هناك بعض الصحابة يستغفرون للاقابين يمنه المشركين فكذلك جاء النهي وحسم المبدأ في ذلك وما كان الله ليُدل قوما بعد إذهاهم حتى حتى يبين لهم ما يتقوون إن الله بكل شيء عليم وهنا يبين الله عز وجل منتهوا على عباده سبحانه وتعالى وأن الله جل وعلا لم يؤخذهم في في ما فعله البعض من الاستغفار للمشركين لأن الله جل وعلا بين بأنه ما كان ليُدل قوما بعد إذهاهم إلا يعني يعني ما كان الله جل وعلا لمؤخذهم ويعاقبهم على استغفارهم لأقاربهم المشكين حتى يبين لهم أن هذا منهي عنه وهذا ما يسمونه أن ما كان على البراءة الأصلية فلا مؤخذة فيه إذن استغفار الصحافة الذي حدث يعني, يعني لأقاربهم من المشركين قبل نزول هذه الآية يحاسبهم الله جل وعلا بذلك وما كان الله ليضل قوما بعد يزهدهم حتى يبين لهم ما يتقون ومثل هذا قول تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف على البراءة الأصلية، وأن تجمعوا بين لبتين إلا إلا ما قد سلف. هم، وكذلك يفذب فلَكُمْ رُؤُسُ أموالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلموا إلا ما كان قبل تحريم الذبّة على البراءة على البراءة الأصلية. وهذا هو معنى هذه الآية، وما كان الله ليُضلَّ القوم من بعد إذا دام. حتى يبين لهم ما يتقون يعني لا يؤاخذ الله عز وجل العباد إلا بعد أن يبين لهم ما أحل لهم وما حرم عليهم فمن فعل فمن ارتكب شيئا من المناهي بعد بيان الله سبحانه وتعالى فإنه يؤاخذ حينئذ بالعقوبة إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى شرع لكم هذه الشرع العظيمة التي تضمن يعني سلامتكم ومنافعكم في العاجلة والآجلة إن الله له ملك السماوات والأرض يمجد الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى ويخني عليه إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الإمام يعني الإمام ابن جير الطبري رحمه الله تعالى يقول إن يعني يذهب إلى أن هذه الآية فيها تهيج للمؤمنين على القتال وأن يقاتلوا أعداء الله عز وجل وأن يهابوا منهم مهما كانوا من من مهما كان من عددهم وعتادهم، نعم. ولكن الـ الـ يعني هل سياق آيات هنا الآن في سياق الجهاد، نعم. أم أن المقصود هنا هو أن أن الله جل وعلا لما بين نعمته سبحانه وتعالى على عباده بأنه لن يؤاخذهم بما فعلوه قبل نزول النهي. وهذا من من نعمته وفضله سبحانه وتعالى مجد الله عز وجل نفسه بهذه الأسماء والصفات حتى يكون ذلك يعني داعيا للعباد أن يعظموا الله عز وجل ويعظموا أمره وناهيه فالقول الأول أوجه ولا الثاني القول الذي قاله ابن جير الطبف يا رحمة الله طالح صحيح في معناه لكن لا علاقة له بالآية قول الذي قاله من طب وحم الله تعالى بأن هذا في تهيج على قتل صحيح في معناه لكن كون الكون يعني هو تفسير الآية في نظر والصواب أن الله جل وعلا لما بين فضله سبحانه وتعالى على المؤمنين وأنه لا يأخذهم إلا, إلا بعد النك مجد نفسه سبحانه وتعالى حتى يعني يسير في عباده أن يذكروه وأن يذكر جلاله وعظمته سبحانه وتعالى فيكون ذلك دافعا لشكر نعمه سبحانه وتعالى.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 قد إذا دخلت على فعل الماضي فإنها تفيد التحقيق لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصاب الذين اتبعوه في ساعة العصر وتوبة الله عز وجل على العبد وجوع بالعبد من حالة إلى حالة أرفع منها توبة الله عز وجل على العبد معناه يعني وجوع العبد بعد التوبة يكون حاله أرفع من حاله قبل التوبة فتوبة الله عز وجل عن النبي من نظر لأن هذه الغزوة وكانت يعني غزوة يعني هذا الجيش الذي خرج في هذه الغزوة كان كان كان جيش العصر سمي بذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه استقبل سفرا بعيدا وحظا وقيضا شديدا وكان هناك قلة في في الأزوال وفي المال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر غزوة لم يكن يعني يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا في غزو تبوك إذن كانت هذه الغزوة لها شأن خاص فلهذه المشاق ولهذه الآلام التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحرب والغيظ والقيض الشديد ويخرجون مسافة 700 كيلو متر حتى يغزو يعني ألمون كما أمره الله عز وجل لقد تاب الله على النبي كفى الله عز وجل النبي بأن تاب الله عليه وتوبت الله على النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا حال النبي عليه الصلاة بعد هذه الغزوة أضعف وأبلغ من حاله قبله هو عليه الصلاة والسلام عالي المقاومة عليه الصلاة والسلام لكن بعد هذه الغزوة ازداد كذلك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وتوبة المهاجرين والأنصار ممن كان منهم عنده تقسير وعنده بعض التفريط تاب الله عليهم محى الله جل وعلا عنهم كل هذا التقسير وهذا النوب ورزقهم إخباتا وعلوا وإنابة لله عز وجل وهذا الفريق الثاني الذين اتبعوه في ساعة العسى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم وهناك فريق ثالث بسبب طول المسافة وبسبب شدة الحر والغيز والقيز نعم كادت قلوبهم أن تكفر بالله وكانت حدث شك فيه قلوبهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم حدث نوع من الشك بسبب طول المسافة وطول الطريق والحر الشديد تاب الله عز وجل على هؤلاء أيضا فنقلهم من لأنهم أطاعوا النبي صلى الله مخرج معه عليه الصلاة والسلام يعني لم يلتفتوا إلى دواعي نفوسهم لكن في أثناء حدث الأشياء تاب الله عز وجل على هؤلاء ونقلهم من هذه الحالة إلى, إلى حالة المغفرة والفضوان والزفعة من بعد ما كان هناك في نوع من الشك والصد بسبب ما لقوا في هذه الغزوة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصر في ساعة العسرة الساعة هنا يعود بها الوقت والزمن المدة طبعا العسرة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان لك عسرة ولا لا كان يمكن لك اي شيء ولا مال ولا شيء حتى النبي صلى الله عليه وسلم وكما عنده احمد وغير من جهز جيش العسرة فله الجنة حث على على تجهيز جيش في عثمان واضي الله عنه بمئة من البعير عثمان 100 من عليها أقتبها وأحلا سوا، ثم يحس النبي صلى الله عليه وسلم مرة سنية على التجهيز فيجعع عثمان رضي الله عنه بمئة ولا يزال عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يحس وعثمان رضي الله عنه يأتيه حتى بلغ سمني مئة بل حتى بلغ ما جاء به عثمان رضي الله تعالى عنه جاء بسمني مئة بعير عليها أقتبها وأحلا سوا حتى نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه متعجبا ورضعده ويقول. ما ضربنا عفان ما فعل بعد ما عمله بعد اليوم رضي الله تعالى عنه إذا في ساعة العصا كان في وقت العصا وأصل الساعة في اللغة الوقت الوقت القليل لكن هنا في في تجاوز هنا مدلّك على أن الساعة في اللغة هي الوقت القليل قلنا النبي صلى الله عليه وسلم من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكان ما قرّب بدّد ومن راح في الساعة الثانية فكان ما قرّب وهكذا لكن هنا في تجوز هنا فس... لأن المعلوم شأن هذه الغزوة و... و... لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم فهذا يدل على أن توبة العبد محفوفة كما يقول ابن قيم رحمه الله تعالى محفوفة بين توبتين عز وجل، التوبة الأولى إلهام وتوفيق يلهم الله جل وعلا عباده أن يتوبوا فيتوب العبد فيتوب الله جل يعني جل وعلى عليهم فيتوب الله عز وجل عليهم مرة ثانية توبة إساءة مقبول ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى إنه بهم بها حتى بهؤلاء اللي هم كاد يزيغ قلوب فيقومون والزيغ بمعنى بمعنى الميل كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم لكن هؤلاء لما علم الله عز وجل من قلوبهم من الإيمان وأنهم تابعوا النبي صلواته الله يعوى سلامه عليه كان رؤوفا بهم فلم فلميزق قلوبهم ورحمهم سبحانه وتعالى بأن تاب عليه إنه بهم رؤوف رعيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب أي ولقد تاب الله عز وجل أيضا على الثلاثة الذين خلفوا أي خلفوا عن التوبة، أي خلفوا عن التوبة، وهم الذين قال وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله وآخرون مرجون لأم الله، يعني مؤخرون لحكم الله تعالى فيهم، هنا نزلت توبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة: كعب بن مالك وهلال بن رمية ومرضة ابن ابن ربيع، وعلى الثلاثة الذين خلفوا خلفوا هنا، أي خلفوا عن التوبة. يعني أخرت توبتهم وطبعا كما سيأتي في حديث كعب بن مالك تأخرت كم يوم خمسين يوم هنا السنة تبين القرآن وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي خلفوا عن التوبة وتأخر أمر الله عز وجل فيهم بالتوبة حتى إذا ضاقت عليه حتى وصلوا إلى هذا الحال الذي وصفه الله عز وجل كما وصفه كعب بن مالك رضي الله وتعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما راحبت ضاقت عليهم الأرض يعني همما وغما وكمدا وضاقت عليهم ساعتها فصارت ضيقة عليهم لا يدي أحدهم أين يسير ولا, ولا إلى أين يتجي واثنان منهم كان كبارا في السن هلال بن عمية ومرارضة ابن ربيع جلس في بيتهم يبكيا لأنه تخلفوا الصلاة تخلفوا عن النبي صلوات الله وسلم عليه في غزوة تبوك وكان كعب بن مالك كان أشبه يعني الثلاثة قصة كعب بن مالك مؤثرة جدا وأنا كان نفسي والله يعني قرأه يعني قصة فيها مفعمة بالمشاعر وب يعني يعني تعلم كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف كان يعني يعني إذا حدث منهم شيء إذا حدث من حد شيء يعني أبو لبابة ابنه ابن عبد المنذر لما تخلف في غزو طبوق رجعوا أن بيست لما نفسه في في في في المسجد هو هو نفسه ربط نفسه وجماعة من الصحاب ونفس الأمر حدث منه لما قال لبني قريزه ذهب لما أشار لبني قريزه بالذبح ذهب وربط نفسه في في في سائرات المسجد وكذلك هؤلاء الثلاثة فالحديث فيه يعني مؤسف جدا وال كما وصفهم الله عز وجل حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم همّا وغما وكمدا طبعاً بعد بعد أربعين يوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن الكلام الثلاثة وكعب عبد الملك اعتذر بالصدق وكان هو يريد قومه قال له يكفيك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك يعني هم أن يجذب فلم فلم قال فلم جلست بين يدي زهبك عني كل الذي أعددت وقال والله لو جلست بين يدي أحد غيرك لخاضت منه ولقد أتيت جدلا ولقد أعدت جدلا ولكن لأن كذبت عليك لترضى عني لا يشكلنا الله جل وعلا أن يسقطك عليك لا والله ما كان لي من منهز وما جمعت رحلتين في غزة قط إلا في هذه الوزق قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق وبضع ثمان رجلا من المنافقين اعتذروا بالكذب وقبل النبي منهم الله عليه وسلم منهم القصة أربعين يوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم يطوفون في الاسواق لا يكلمهم أحد وطبعا اثنان الجله سيبكيان وكعب بن مالك يذهب لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معهم ولا يكن لهم يصلي ينظر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اذا ينظر لا لا لا ينظر له فاذا قابلت نظره عليه النبي عليه الصلاه والسلام لبين يوما على هذه الحاله في العشرة الأخيرة اوصل النبي صلى الله عليه وسلم لهم لكل واحد يعتزل مراتك قال اطلقها أم ماذا؟ قال لا. لكن انتزلا. فأمر كعب بن مالك مأتوه تز... تذهب إلى إلى أهلية، والسأزنت أم مأتوه هلال بن مية بأنه شيخ ضائع. يعني ل... يعني لا خادم له، شيخ كبير، و... ولم يزل يبكي فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة هلال أنها أنها ت... تمرضه، وصار على هذا نحو حتى تصور بيت حط ل لأبي قتادة وكان ابن عمه، وحب الناس إليه. وأخذ ينشده الله سبحانه وتعالى يقول نشدتك الله هل تعلم أن يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤد عليه حتى إذا أكثر من مناشدته قال الله أعلم فقال ففضت عيناي رضي الله تعالى عنه كعبي النمالك انطلق حتى مرض عليه الخمسون وأصله مل غسان يطمع فيه أنا كل بعد خمسين يوما نزلت توبة الله عز وجل في هذه الآيات وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن ملجأ من الله إلا إلا إليه ظنوا أنه لن ينجيهم من هذا إلا إلا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه هو كعب بن مالك كان أحرص ما يكون أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنه أي هو, هو غاضب عليه أو يموت هو ولا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كانوا على هذه الحالة. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إلي ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن ثم تاب عليهم آذن بتوبتهم ليتوبوا. فلما آذن بتوبتهم سبحانه الله تاب فقبل الله جل وعلا توبتهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تواب كثيرو التوبة معظيم التوبة. عن الله ايام ني ان للمؤمنين رحيم سبحانه وتعالى لا يعجل يبع العقوبه يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا ختام هذه الآيات يا ايها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لأن كعب بن اعتذر به اعتذر بالصدق قال يا رسول الله انما نجان الله تبارك وسلم من نجان الله تعالى بالصدق وإن من توبة الله ألا ألا أحدث إلا صدقاً قال كعب الملك فوالله ما أعلم رجلاً أبلاغ الله في صدق الحديث كما أبلاني وفي وسط المشاعر المفهمة لما أعلمه النبي صلى الله عليه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مضى عليك منذ ولدتك أمك يعني يوم التوبة خير يوم مضى عليك حتى يوم إسلامك لا هذا اليوم خير من يوم إسلامي يا رسول الله من عندك أم, أم من عند الله قال بل من عند الله وبين لهم هذه الآية يا أيها الذين من اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق من جاء الصدق حلاوات المبادئ موارات المبادئ حلاوات العواقب وأما الكذب حلاوات المبادئ موارات العواقب هذا من كلام بن قيم وحمد الله تعالى ثم عاتب الله عز وجل أنا أنصحكم بقراءة قصة قابل الملكة بنوع من التفاهم المشاعر وتفاهم حتى تعلم ما كان عليه الصحابة وضياء الله وطنه. ثم عاتب الله عز وجل من من من تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ فقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أي يتخلفوا عن رسول الله؟ ما كان دائم بغي أبداً لأهل المدينة من المؤمنين. ولا مؤمن حولهم من الاعراب ممن امن بالله جل وعلا ان يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بانفسه عن نفسه كيف يرغب بانفسه عن نفسه وعلمنا كيف فعل الصحابه يوم احد لما لما لما اوفد النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين وتسعه ماتوا تحت قدمي عليه الصلاة والسلام سبعه من الانصار واثنان من المهاجرين ما كان لاهل المدينة من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسي ذلك بأنهم لا يصيبهم زمأ عطش في سبيل الله ذلك بأنهم لا يصيبهم زمأ ولا نصب تعب ومشقة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله يعني جوع بسبب خروجهم ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار أي ولا يغلبون الكفار ويصفرون بهم ولا ينالون من عدو نيلا بالزفر والغلبة عليهم إلا كتب لهم به عمل صالح يعني لا يصيب العبد أي شيء وهو إذا, إذا خرج لإعلاء كلمة الله من زمأ ولا نصب لا يصيب ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئا يريز الكفار ولا ينالون من عدونا إلا كتب لهم به عمل صالح وأنا نص الله عز وجل إلا, إلا كتب لهم به عمل صالح لأن مسألة الزفر والغلبة ليس في مقدور الصحابة وإنما هي محضة أحسن محضة فضل لذلك قال الله جل إلا كتب لهم به عملا صالح وربنا جل يمن عليهم وكذلك يكتب الله عزيلا لهم الأجرى كاملا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إن الله لا يضيع أجرى المحسنين وهذا من أعظم مظاهر الإحسان خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وزودهم عنه وبدلهم الموهجة والنفس والنفيس في سبيل يعني الزود عن حياظ الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم مظاهر الإحسان ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. نه إيه مخمس الجوع مخمسة يعني المجاعة الجوع الذي ال الذي يصيبهم في سبيل ذا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. نعم يعني أي نفقة ينفقونها ولا يقطعون وديا في سيرهم إلا كتب لهم فين هنا به هنا هنا به مش غير موجود ليه؟ لأن هذه الأعمال في مقدورهم ولا لا في مقدوهم فيكتب لهم بها لكن الأول ولا نلون من عدون نيل إلا كنتي بل لهم به لأن هو هو خارج عن مقدوهم النيل ال الظفر النصب على الأعداء ده بينزل من الله جل وعلا لذلك بين الله جل وعلا مننته عليهم إلا كنتي لهم به لأن الله لأنه ليس في في مقدوهم لكن الأعمال الأخرى من الظفر ومن السير مقدورة ولا لا مقدورة فيكتب لهم بها فيكتب يكتب لهم على إسعير عملهم يكتب لهم بأجور عظيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة والحفظ من الكثير رحمة النطب نبه على هذه الفائدة ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون إنما أسابهم الله عز وجل على ذلك لأن هذا محد فضل من الله جل وعلا أنه يشيبهم يشيب المؤمنين على أحسن ما كانوا يعملون أحسن صلاة يصلونها كل الصلوات على ذلك أفضل صيام أفضل أعمال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لذلك قتادة رحمه الله تعالى بيقول في قوله تعالى ولا يقطعون وديا إلا إلا كتب لهم مزداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا مزداد قوم من أهليهم في سبيل الله بعدا إلا زادوا من الله قربا ولا يقطعون وديا إلا كتب لهم كلما ازدادوا بعدا عن أهلهم في سبيل الله كلما ازدادوا من الله قربا إلا كتب لهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى يبين في آخر الصورة يبين الأوامر التي جاءت بالنفير يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إسا قلتم إلى, إلى الأرض انفروا خفافا وشقالا نعم ال ال هذه الأوامع هل معناها إن الجميع يخرج لنا عن بكرة أميهم والأم أن المقصود هو أن الأصل يخرج من تحصل بهم الكفاية ويبقى فقير آخر بين الله جل وعلا أن مراده يعني هل يخرج الصحابة كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج كل غزوات لأنه قال عليه الصلاة والسلام حديثه ي الصحيح قال والذي نفسي بيدي يعني ما وددت أن أتخلف عن سية تغزو في في سبيل الله ولكن يشق على أصحابي يعني أن, أن أطرقهم ولا أجد ما يحملهم علي كان في بعض الناس لا يستطيعون فكان معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيطرقهم كل مرة يطرقهم قال ولكن يشق على أصحابي ولا أجد ما ما يحملهم علي إذن ليس معنى هذا أن الناس لا تخرج للجهاد والسوايا وتطرق النبي صلى الله عليه وسلم وحده في المدينة لا وما كان المؤمنون لينفروا كافة جميعا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيبا تخرج منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقه القاعدون في الدين ولينزروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا رجع المجاهدون اللي تعلم من, تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الذين خرجوا في الجهاد وخلد رضي الله عنه له كم حديث كم حديث حديث أو حديثين أو حديث أو حديثان أو هو يا رضي الله عنه راوية أكثر من ستة آلاف حديث راوية سخلد رضي الله عنه كان في في الميدان ده في الميدان سيف مسيوف الله سله الله عل المهشكى أبوه يا رضي الله عنه تأخر الإسلام إلى الحديبية لكن كان راوية وهكذا صحابه يعني جمعوا الكفاءات كلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظفهم على على هذا النحو إذا فلولا نفر من كل ف لماذا قلنا هنا فلولا نفر من كل فلقة منهم طائفة يتفقوا في الدين طب لماذا لم نقل مثلا كما يقول البعض من أهل العلم هو مجت الذي قلت هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه في ويت علي ابن أبي ان إن أنهن فلولا نفر من كل فلقة منهم طائفة يخرج البعض ليتفقوا في الدين ليتفقه القاعدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه الحديث كما كان أبو غيرو يسمع إلى حريش ولينجو قومهم إذا رجعوا إليهم من السرايا فيعلمونهم الدين لعلهم يحزون لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى المُجاهد رحمه الله تعالى يذهب إلى أن إلى أن النفيم هنا لطلب العلم إن الله يخرج مع يعني إن إن إن إن إن إن تنفي الطائفة طلب العلم يقول مجاهد هذا هذا سنة صحيحة عن مجاهد رحمه الله تعالى إذن عندنا هنا قولان ابن عباس رضي الله عنه في الوقت عليه ابن أبي طلحة أنه يقول ينفر طائفة وتبقى طائفة تتعلم ليتفقوا في الدين ليتفقوا يقاعدون في الدين ومجاهد رحمه الله تعالى يقول النفير للعلم إيه الفيصل مننا؟ فيصل القرآن لغة القرآن استعمال الله عز وجل للنفير في القرآن هل ورد استعمل مرة واحدة النفير في طلب العلم؟ لم يستعمل النفي مرضة واحدة في طلب العلم. كل استعمالات النفي في القرآن في الجهاد. ما لكم إذا قيل لكم فيمو في سبيل الله استقلتم إلى الأرض انفروا خفافا وشقا وجاهدوا بأموالكم وانفسكم في سبيل الله. نعم. إذن إذن كل النفي الذي ورد هو كي يكون في الجهاد. وهذا يصح قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا هو وأرجع الأقوال في في تفسير هذه الآية. ليتفقوا في الدين وال قومهم إذا رجعوا ليهم لعلهم يحزوهن إذن هذا في إذا هذا في فضيلة التعلم وفضيلة نشر العلم وفضيلة حتى لو خرج هؤلاء إذا جلس آخرون لا يجلسون هكذا في بيوتين في الظلال وفي نعوز ذلك لا الكل بيعمل إذا خرج أولئك الجهاد القاعد بيتعلم وبيقرأ القرآن ويتدارس القرآن إذا رجع إليه المجاهد يعلمه أو أو أو, أو يخلفون المجاهدين في في أموال ونفس بقيء يا أيها الذين من قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أن الله عز وجل أن أن المؤمنين أن يقاتلوا الكفار الأقرب فالاقاب قاتل الذين يلونكم من قفاق أقرب يلونكم يعني مجاورين لكم لأن البداية بالعدو القريب ثم بعد ذلك البعيد وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاتل العرب ولا لا فتح قاتل فتح مكة وقاتل الهوازن في حنين وبعد أن انتهى ودخل الناس في دين الله أفواجا زهب إلى تبوك في العام التاسع وقاتل أهل الكتاب لأن أهل الكتاب هم عندهم كتاب فكان لابد يقدمون على غيرهم ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم لما راجع من تبوك اللي اختاره الله عز وجل من له من الخير عنده وأكمل أو بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه يلمهم وسير الصرايا إلى الظوم ونزع أو نزع نزع عن ضعيفا والله يخفي له ثم تولى الفاروق بعده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهيد المحراب تولى الأمر فاستحالت غربا وضرب الناس بعطن على البيع فبوي التي راه النبي صلى ودون عمر داوين وكسر الأكاثرة ومسر الأمصار وفتح الله عز وجل به وعز الله عز وجل به الدين كذلك عثمان وهكذا قاتل الذين يلونكم من الكفار ثم خلفت من بعدهم خلوف ولم يزل أمر المسلمين على هذه العزة عندما كانوا يرفعون, يرفعون رية القرآن وعندما كانوا يرفعون وكانوا يجاهدون لعلاء كلمة الله فلما انفصل السلطان عن القرآن قال أمر المسلمين إلى ما وصل الناس إليه الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله وليجدوا فيكم غلظة يعني لا تكون عندكم هوادة للمشركين الغلظة مع الكفار أما مع المؤمنين أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين أشداء على الكفار وحماء بينهم ثم يعود السياق الأخير محذرا القرآن يحذر من المنافقين وإذا ما أنزلت صورة فمنهم أي فمن المنافقين؟ من يقول أيكم زادت هذه إيمانا؟ المنافقون يقول, يقول بعضهم لبعض يقول بعضهم لبعض من منكم زادت هذه إيمانا؟ استهزاءا وسخرية. فأما الذين آمنوا يقول الله جل فَأَمَّنَ الذين آمَنُوا فزادتهم إِيمَانًا وهم يَسْبِشُونَ وهذا يدل على زيادة الإيمان وهو مما أجمعت عليه أهل, أهل السنة والجماعة. هم يستبشرون بنزول هذه الآيات، وأما الذين في قلوبهم مرض ومرض والمرض هنا هو مرض النفاق ومرض الشبه وأرذع من مرض الشهوة، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى إلى إلى أجسهم زادتهم خبسا وزادتهم نجاسة والنجاسة هنا هي نجاسة الشك والكفر بالله جل وعلا فزادتهم رجسا إلى أجسهم وماتوا وهم كافرون. لم ينتفعوا لأن هذه آيات يخص الله عز وجل بها المؤمنين، اولا يرون يعون أنهم يفتنون في كل عام مضة أو مغطى، وهنا الاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار على هؤلاء المنافقين، أو يرون يعون أنهم يفتنون يعني يعني يبتلون فتنة بمعنى الابتلاء يبتلون مضة بالسنة ويعني بالسنة والجوء السنة بمعنى الجد ومعنى ومعنى قحط كذلك يبتلون بالجهاد بالغزو. وهذا طبعا في حق المنافقين ابتلاء، وقالوا ربنا لما كتبت عليهم القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون مما هم عليه من النفاق ولا هم يذكرون، ولا يزكرون جل يعني جلال الله عز وجل وعظمته فيتوبهم مما هم عليه وإذا ما أنزلت صورة نظر بعضهم إلى بعض نظر المنافقون بعضهم لبعض هل يراكم من أحد؟ لأنهم لا يعظمون الله جل وعلا فينظر في حد حولهم من حولهم أحد فإذا لم يكن حولهم أحد ثم انصرفوا انصرفوا صرف الله قلوبهم هؤلاء انصرفوا عن القرآن وعن العمل به لأن الله لأن لأن الله جل صرف قلوبهم سبحانه وتعالى عن تفهم القرآن وعن أن يسمعوا سمع هداية ويتبصوا ذلك بأن صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهم لأنهم قوم لا يفقهم ليسوا أهلا لعناية الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عن التوم رسول من أنفسكم بلغتكم وبلسانكم ما أرسلنا بوصول إلا بلسان قومي عزيز من أنفسكم كما دعي عليه السلام عزيز عليهما عن التوم يعز عليه عنتكم مشقتكم حريص عليكم على خيركم وعلى سعالتكم وعلى نجاتكم بالمؤمنين وأوفوا اللهيم، فإن تولوا وتركوك ولم يستجيبوا لك، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، حسبي الله كافين الله سبحانه وتعالى عن كل ما يعني كاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تولى عنه الناس كله فالله جل وعلا حسبه، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، آخر سورة الدوام. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبديه ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله جده علينا أن يتوب علينا وعليكم توبه نصوحا وليجعل عملنا واياكم كله صالحا وهي لوجه خالصا ولا يجعل لا فيه شيئا صلى الله جده على ان يفعلوا ويكون ما وما سمعنا وان نختم لنا ولكم بالصالحات الحمد لله رب العالمين